なず لت اذكر يوم ان فرقتنا و ن ق ش ت في قلبي ر ا ل ح ز ا ن وبقيت ارقب من برؤيه اهتنا قلبي ولاح النور في الاكوان حملوك فوق النعش والقلب ارتمى ا حزنا ع ل